لي برجوات يا مولاي علقان قويًا تحت بابك وشف لي فيك يا ربيان لي برجوات يا مولاي علقان قويًا Tepat babat, wajib lihat Ya Rabb Nya. Ya Rabb Nya. Ya Rabb تعلم بما في الطوين قد أقدر بما في الضيّر والخفيّين والعصينا والعصينا والعصينا وسرنا في الطريق العكيّن بني لك جود بني لك جود غَنِّ لَكِنْ جُونَ يَا غَفِرَ الذَّنْبَ وَالخَطِيَ وَنَعْصِي عصينا والعصينا وسرنا في الطريق العكية فلنلك جود يغفر ذنبنا والخطيان تحت بابك تحت بابك تحت بابك وكل منك يبغى عتيماً يلا اسلبنا نهج الطريق السميع يلا اسلبنا الله أسلبنا نهج الطريق السوية في طريق النبي والسيادة العلوية يا مجيب استجب يا مجيب استجب يا مجيب استجب وعجل بشربا هنيا يا مجيب استجب يا مجيب استجب وعجل بشربا هنيا وسلح امرنا وسلح امرنا وسلح امرنا يا ربنا يا اللهم يا ربنا وسلح امرنا يا ربنا واغفر لنا ربنا شر اليوم والدنيين وين دعيت وين دعيت وين دعيت اهلي ودك للعطايا السنيين وين دعيت وين ودك للعطايا السنيين In yarina mitlangum na'arifukum bil ma'in fī kafalhum fī kafalhum wa ma'an في كنفهم ومعهم في الجنان العليا في كنفهم ومعهم في الجنان العليا عند الله النبي المختار خير البريه عند الله النبي المختار خير البريه عند طاغ النبي المختار ان طاغ النبي المختار خير البريه عند طاغ النبي عند طاغ النبي المختار خير البين بغتنا بالنبي اه بغتنا بغتنا بالنبي هو كنزنا والخبي لي تعكن تجي في الحال في الحال منهبتا من وين دعينا وين دعينا للبلوى يزين البليا و اللهم والصلو والصلو والصلو عليه انه inna la la